ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكرون الأولى بصائر للناس ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا بَخَائِ وَدَّاس وَبُدَ وَوررحمَةَ لعَلَ يتَذَدكَون بَخَ إ وَلَّ وَبُدَ وَورحمَةَ لعَلَ